مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن ومن فقرة تلاوات تعليمية إلى آخر فقرة حلقات حلقتنا لهذا اليوم فقرة تلاوات المساجد مع القرآن في هذه الفقرة اخترنا لكم تلاوة بصوت عذب الرخيم لقارئ من قراء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهو القارئ. محمد بن حسين الغزالي من مواليد عام 1402 للهجرة في مدينة جدة حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق والدراسات الدبلوماسية ويعمل حاليا في قسم الشؤون الدينية بالمركز الطبي الدولي القارئ محمد الغزالي بدأ في إمامة المصلين منذ الصف الثالث متوسط تنقل في إمامة المصلين بعد بين عدة مساجد ثم انتقل إلى مسجد الغيث في جدة إماما وخطيبا رسميا له العديد من الإصدارات القرآنية كما أن له مشاركات ولقاءات في عدد من الصحف المحلية والفضائيات سيتلو علينا القارئ محمد الغزالي من سورة الحجر من الآية السادسة والعشرون إلى نهاية السورة وفي هذه الآيات عرضت الآيات هذه لقصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له إلا إبليس وطرد إبليس من رحمة الله وتعهده بإضلال الناس إلى إلا عباد الله المخلصين وتتوعده الآيات وأتباعه بالعذاب الأليمي في الآخرة كما تبشر المتقين بجنات النعيم ومن قصة آدم تنتقل لقصص بعض الأنبياء تثبيتا للمؤمنين فتذكر قصة إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام وما حل بأقوامهم المكذبين الآن مستمعينا الكرام ليكم مسمعا من تلاوات القارئ محمد الغزالي من سورة الحجر من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملاقين فيه من روح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال بعثك من دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليب قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا شمناک بالحق فلا تكن سدرنا إنها لمن الغابرين فلم صادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحدٌ، وانظُ حيث تؤمرون وقضينا. قطع مصبحين مع القرآن من سورة الحجر استمعنا وياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد الغزالي ضمن فقرة من تلاوات المساجد مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن.